يا أيها الذين آمنوا سق الله وقولوا قولاً صديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد بما إن هذه الأيام أيام استعداد للحج ونحن في سورة البقرة يقبلون على آيات الحج ولو أننا بقينا نحضر درسين أو ثلاث دروس على الأكثر ارسأينا أن نبادر إلى هذه الآيات لهذه المناسبة فأقول يقول الحق سبحانه وتعالى وأسم الحج والعمره لله فإن الصرص فما السيصر من الهدي إلى آخر الآيات أسم الحج والعمرة هذا امر من الله سبحانه وتعالى للامه الاسلاميه بان تقوم بهذا الركن الركين الا وهو الحج والعمره وقد استدل بعض العلماء على ان العمره واجبه بهذه الايه وبغيرها من الاحاديث لان العمره اختلف العلماء فيها هل هي واجبه ام غير واجبه والجمهور على انها غير واجبه ولكن بعض العلماء يقولون وردت ادله كثيره بوجوبها منها هذه الايه ومنها في حديث جبريل في بعض الروايات وهي صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الاسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأنت حج وتعتمر وهذه الروايه صحيحة صحيحة جدا جدا نعم هذا وهناك أيضا أدلة أخرى منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل أمر في الحج دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامه لا تنفك عنها ابدا ولهذا يقول ابن عباس العمرة مع الحج واجبه اما قرانا او تمت سرعا بهذا الدليل وبدليل اخر يقول من طاف وسعى فقد حل رغبه اللهم الا اذا اصحب الهدي معه هذا من الأدلة أيضا، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل علم النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهم، هل عليهم يعني واجب؟ هل يجب عليهم جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. بأهل السدلة العلماء على أن العمر واجب، وأيضاً واحد اتى إلى عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين أنا رايت أن الله فرض علي الحج والعمرة بأهل سبيهم، فقال له عمر اقرارا له لقد هديت إلى سنة نبيك، والرواية صحيحة عن عمر لقد هديت إلى سنة نبيك، هذا الحشد من من الأدلة كلها يؤيد القلة التي تقول إن العمر واجب وليس كما قلنا الجمهور يقولون إنها ليس واجبا قد سمعتم أنا كل حنا نعود الآية يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة صلى الله الله يضرب إثما من يخدش في دلالة الآية الوجوب يقول الله أمر بالإتمام ولم يامر باستئناف الحج والعمرة أمر بالإتمام لمعنى أنك إذا حججت بهما أو تدأسهما يجب عليك إتمامهما هل تقول يا نعم حال نافلة النافلة إذا بتدأتها هل تسمع فيها؟ بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم قرأ وركعه اشتركه بحال لا لا لا لا ولا لا لا ولا أعمالك بكل لا مالك لا الله ولا لا لا لا لا لا يعني لا لا نعم مثل الصيام مثل الصيام يقول الصيام يعني لا صام الواحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جداد الحام العماش والاستهلاك تعرف شنو كذا رجال الراس راس المره استمع في حبنه وثم قال واحد يقترب الناس للاكل وقال واحد انا صائم يقول عليه الصلاه والسلام يتكلف لكم نبي يتكلف لكم اخوكم ويقول احدكم اني صائم اصطر وصوم يوم متا يتزرد الصائم المتطوع, المتطوع عبر نفسه في الصائم المتطوع غير نفسه ان شاء صا وان شاء أفتر فهذا رخص إن شاء الله ده برضه زر ده كل مرة خلاص وغدا سو إن شاء الله. لا الدين حاجة ولا الدين الدين ما بسمج ما يدي أحدكم ماذا يعرف أيه المصاريع. المهم يا إخوان وحدث الإمام مالك يقول هذه النافلة من الصيام لا ما ينبغي أن تبطلها ودخل في قول إن سعال ولا تبطلوا أعمالك لكن العلم الآخر يقول لا الآية إيش قول لا تبطلوا أعمالك يعني بالرياب بالشرك بالسمعة بأشياء مبطلة مثل الإمام مالك بهذا الميدان يقول يقوم بحاجة يقولون يا إخوان يقول الله عزوجل وأثم الحج والعمرة لله يقول العلماء بهذه الآية لو أنك حجيت أو اعتمرت وفعلت فعلا يبطل الحج والعمرة سبحان الله جمعت أهلك جمعت أهلك غلبت الشياطين حتى جمعت أهلك معك بطل الحج لله بجمعت أهلك قبل قبل الوقوف مع رفا مظن أو قبل رمي الجمار جمعت أهلك قبل طواف الإصاب أو كذ بطل الحج ولا لا بطى ايش يقول العلماء يجب ان تتم الحج والعمرة رغم بطلالهما رغم انك ابتلتهما يجب اتمامهما بقوله تعالى واثموا الحج والعمرة لله نعم المرد بالاتمام هنا لو معاني من جملة معاني الاتمام يا اخوان انك تدرس حجة رسول الله لأنه لا يمكن أن تتم الحج والعمره إلا بمدارسة حجة رسول الله وإلا سبحان الله قد سمت له ويعجبني بعض المناطق سبحان الله بعض الدول مثل اندونيسيا يقال يقال اندونيسيون لا يمكن أن يحج الواحد حتى يدرس الحج ويدول الامتحان عند القاضي إذا نجح سجل في الحج إذا ما نجحش يقول ان شاء يا شعوزين اجتهد إن شاء الله ستحفج إن شاء الله العام المقبل أما السنة العام ليش؟ لأنه ترسب هو نعمة إذا كان هذا صحيح سمعني هذا إذا كان صحيحا فنعم هذا الطيب. والا وإلا كم من واحد يذهب يحج وما ما يحج العام الماضي كنا في الحج كنا في الحج يعني تقريبا خمسمية ولا ثمينمية من المغاربة بقى لحجهم ليش؟ الكار مجاش كي صدروا الكار ما جاش قالوا؟ كانوا انت ما جيتيش خلاص وش هيه ومه في مكه ما بعرفه وين صلو ولا الاقدى بنت المغرب ما مهر عرفه جيت انا قبلت غير ان الله اذا كنت تما ب قسم الله قسمين حجك كامل اذا درتش عرفه قبل الفجر ولا بقص ولا بدقه الانسان عنده يوقف ودق قال دقين بالاذان حاجه كتفا الجهل اخي الكريم والله بعض النساء قل قف سبعة رفا والله يكون ايانا معنا صدقال يا كنت لا تتخرى كنت ايانا ماذا ايضا الجهل اذا اتم الحاجة والامر من الاثمام انك تدرس حاجة رضا الله باستاتي بها تامة كاملة هذا من الاثمام ولهذا يفسر بعض العلماء أسمه يعني بأركانها وشروطهما وواجباتهما ومستحباتهما ومندوباتهما كذا هذا هذا مراد بالإسماء وثم تزيد اسماء آخر وهو تجنب كل ما حرمه الله عليك وأنسب سلب بهما من المعاصي والشركيات والضلالات والمحدثات والمبقات والفسوق والرفض والجدال وغير ذلك ما حرم الله تقول ايه؟ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الحين ما تكن متلبس بالحج في الوقت اللي كنت متلبس بالحج والعمرة ما فيها ابدا جدال ما تجادين ولو وزيت في ما تشاهد خلاص هل كنت الله اللهم اني صائم اللهم اني محرم بالحج خلاص ما تشاهدين ولو سبنسا ولو عما سننا ضربسا ولو وزيت في اين بالاذى ما تتحرش ابدا علاش انا, أنا محرم بالحج ولهذه كل علماء أركان الاسلام فلوا عز دور فعال في اصلاح مجتمع الحج الرحله مثلا صلى شيخ الله في الصلاة؟ سنهى عن الفحشاء يقول عندها في التربية هذه الأركان الخمس كل واحدة عندها دوء كبير في التربية وفي مصلاح المجالي ايش معنى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء نجمس مفسيرة بهمان ستسلي نشوف حالك إذا انت استقمت على طريق الله عز وجل فأعلم أنت أن الصلاة ما شاء الله مكبولة عند الله وإذا انت نعمش منك تتصلي في المسجد وعمل وتخرج في المسجد يعني تتفرج في المسلسلات وتنعم الدومين والكارتة ومتال شنو وتنظر في المحرمات وتمشي للبلايات وتمشي نسخة الله والويلات والمصائب نعلم أن الصلاة كانت بعاطلة عليك ليش؟ لأن الله يشرت الصلاة وتنهى عنك رجل هكذا شوف راضي كيف انت اذا شاص مستقيم على طريق الله اعلفنا صلات خاص ومن من يفسر ويقول ان صلاتنا على الفشل ومن كمان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بانواع كثيره من العبادات حتى انك قد هذه الجبهه وهذا الانف التراب تسجد لله وتسبح الله وتركع ونعما سكادك أمور من الصلاة هذا الإله العظيم الذي يتقرب إليه بهذه الأنواع العظيمة من العبادات كيف يُعصاء؟ يُعصاء؟ وهم سيشوف تكتر من بعد إذا الصلاة؟ سنة؟ أنا يفع شائع لكم هذا مجلس معاني إذن يأكل كذلك الصيام قرأنا الصيام كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم ليش؟ شو العصيات ليش؟ تدريب تدري بلك هذه مدرسه بس علمتك كيف تيع الله عز وجل كيف تيع الله يطنب كل اكل وشرب الاكل الحلال والشرب الحلال والجماع الحلال ديستركسو تعاذ بالله واللي حرم دائما من الغيبة ومن الحرام والربا ومن والتبرج التبرج وكل ما حرم الله دا باولا حرم له لا لين مدرسة درسه مدرسة, مدرسة وتخرجت تخرجت برشا هذا درس خلاص عمرك وتخطر مما حرم الله تشكد ربك السياء وكذلك الزكر خلق من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ماذا تزكيهم ماذا تزكيهم. تزكيهم تربيهم وتنقيهم وتهذبهم تلبسهم تطهرهم وتنقيهم من الأدران ومن البخل ومن الشح ومن كل يعني اوصافه ذيله وتزكيهم بمعنى انها تخلقهم باسرات عاليه حتى تعالي على المال والربط بالله عز وجل وبذل المال من اجل اعلاء كلمه الله كذب وهكذا ال ال ال الحاجه تتسعر اذا يا اخوان يقول الله عز وجل وأثم الحج والعمرة لله حتى أن الرسول الرسول الرسول قال من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كي يعمل أدت محمام وقالت لحاج أنك في الحمام وقالت في الحمام نام خلاص فلم يرفض فلن رفض الرفض هو الجماع ومقدمات الجماع وكل ما يتصل بالنساء حتى في الفكر ما تفكر في الجماع باليد باللسان بالرجل بكل شيء تاعه تماما والحال انك متلبس بالحج والعرض والفسوق هو المعاصي والجدال معروف ولو بحق اذا هذا من اتمام الحج والعرض والنسك يا حج لا شغل لهم الا الغيبه والنميمه وهزك الاعراض والقيل والقال والجدال كثير من الناس جاءوا معاوزين طيبين وكانوا أصدقاء وكانوا محبين وما شاء الله وكذا جاءوا متخاصمين متنازعين، متقافئين كلمة ربعا الرجل جاءوا مقطعين إلى العالم ماذا جاءوا طلقوا؟ ماذا جاءوا قال لك الشيطان دي الشرق يقول الشيطان بالمغرب المغرب غاية سيفتهم لي وما عاد إخبار يقول شيء واحد اللي عملت كذا عايت للحاجة ماذا الحاج؟ واتم الحج والعمره لله شفتوا الاتمام قال العلماء ومن اتمام الحج والعمره انك ليه هذه الاعمال في شيء بالحج يا اخوان هي في الحج وغير الحج ولكن تدريب العمل جاءنا في الحج احنا قلنا اركان الحج أو أركان الاسلام كتربينا يا اخوان كتربينا على المنهج الصحيح نعم ايضا في اتمام الحج والعمره ايضا اننا نحج ونعتمر بمال حلال بمال حلال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره ان الله طيب من اسماء الله الحسنى الطيب الطيب وحسب في حديث تمديد المذكور في اسماء الله الحصر مش مذكور حلو لان كثير من الاسماء الحصر اما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من 99 اسم من احصا دخل الجنه هذا فضل فقط هذا فضل وإلا اسماء الله لا حصر لها كثير من الاسماء وردت في النصوص ولم تذكر في في الحديث من الوسر ان الله اوسر يحب الوسر ان الله نظير يحب النظاف هذا مذكور ان الله جميل يحب الجمال ايضا الصاحب في الصدى الصاحب الله صاحب من اسمائي الحزو الصاحب والخليفة هل يكون الوقت بيها لا يفكر في الحديث أشياء كثيرة من هذا ايضا ان الله طيب وخد غلط ابن الحزب رحمه الله حيث وقال من زاد على سعود وتسعين كفر بالله هذا من غرائبي ابني حزم رحمه الله يقول يعني في, في المحل يقول من زاد على اسمه على سعد الصعيد على الفخر يقولنا رسول يقول الله يقولنا الله سعد وسعينا من من احصاه داخل الجنة ذكر سعد الصعيد كم من احصاه مش ارتب عليه الثواب اللي احصيها دخل الجنة كم يحصيها يحسبها يعدها ويفهم معناها ويعتقد ذلك المعنى معنى ويأسف الله بتلك السبب. ويتخلق بها ويصبح نسخة منها من احصاء دخل الجنة هذا معنى الحديث اذا يا إخوان في الحديث من الله طيب ولا يقبل إلا طيبة طيب ولا يقبل إلا طيبة يعني لا يقبل إلا العمل الطيب العمل إيش اللي فيه مال حلال اللي تصدق مال حرام هذا ما هو طيب هذا خبيث اللي أبطى المال الحرام بالصدق في سبيل الله ما تكتب له صدق أبدا ولهذا يقول علماء من ملك مال الحرام ينبغي أن ينفقه في المشروعات الخيرية فيما يعود على الامه بالخير في المشروعات في, في ترميم الطرقات أو حفر الابار أو فقراء أو يسان أو مساكين من معنى أنه, أنه ينال أجره لا تفعل خبر والمال ما يربط ولا مال الله لا يرضى الصحوه لا يحرق من النار الله اذا اراد ان صاحبه فان الله طيب ولا يقبل الا طيبا يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين واحد خط واحد المؤمنون مامرون بخط المرسلين ومنهاج المرسلين تماما فقال يا ايوه الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا انظروا قدم الاكل على الطيبات قدم الآكل الطيبات على العمل الصالح اشاره الى ان العمل الصالح شرط فيه اكل ايش اكل الحلال لقمة الحلال اذا كانت اللقمة خبيثه ما يقبل الله بعمل مثل السبحة يعني قبل كنك القنديل وفيه الزيت هذا الزيت إذا كان ملوث كيجي يجي كي الضوء ملوث كيجي يجي الضوء بأس صلى الله ليه؟ لأن الزيت اللي فيه ملوث فكذلك والله الله المثل ال ال ال يعني حياتنا نحن وزماننا وعمرنا هو وعاء لأعمالنا كذا إذا كان هذا الوعاء مثقوب واش نعمس؟ يبقى الماء ما يخرج من الماء لا يحط ادهل فالبنزين اذا هذا كان عندك سياره هذاك الوعاء متكون يبقى في شي والذي كنا عم ننسج الان يديه للماء اللي فيه الماء بسخو تمشي السياره ولا تحرق فكذلك يقول الله المثل الاعلى وعاء ها وعاء يعني اعمالنا هو حياتنا واللي يحدث سوء هي معاصي هكذا الحرام يستطلق آنية العمل فهو ما تجبر بشيء اليوم <تصفيق> ترسك الله عز وجل تجبر بشيء الآنية فارغة ما فيها شيء ولذلك يقول هذا بالنسبه إلى الرسل قال بالنسبه إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله مثل الخطوة واشكروا لله <تصفيق> شكوا العباد كلوا من الطيبات ها؟ وطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياتكم ثم ذكر الرجل صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل الصفر اشعف اكبر يطيل الصفر اشعف اكبر في برك زمان ليش يكون اشعف اكبر من هاي ديوم في الحج امرأ لا يعني كنت الناس تاتي من اليمن تاتي من الشام تاتي من المغرب تاتي من افريقيا على الاطبار وعالجمال وعالخير وعيش اشعف اكبر طبعا يمدوا يدي يعني في عرفات أشعة أخضر أشعة يعني ما عنده ما عنده يعني حيئس لما في في غاية من الرفاهة وفي غاية من الخشونة شعره شعث يعني واقف على البرميل ما ما عن ما في رفعه وكذلك أيضا مخبر الأقدام مخبر الزاد خذار ذي نبعيد العهد عن وطنه وعن بلاده وعن أهله أشعة أخضر إيش يكون هذا في عرفات يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب طعامو حرام ومشروبو حرام وغذى بالحرام فانه يستجاب له شيء يتمسجاب له كل المؤهلات ينقص الان اسباب القبول كلها موجودة من الرجل يطيل الصفا الصفر, الصفر وحده سبب قبول العمل من اسباب قبول عمل المسلم المسافر يقول يا رب هذه واحدة يطيل السفر، السفر وإثالة جوشه، السفر وإثالة جوشه، يطيل السفر، وثم يقول أشعت أغبر، أشعت هذا الشعش هذا الغبر أيضا من أسباب قبول العمل أشعت أغبر، ثم قال يمد يديه إلى السماء إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يدهن يربطهما صفرا خائبة ورب العالمين. الله كي السحي من صفاته حي هذه ليس في اسماء الله الحزنة الحي الله الساحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما السفرة يعني خائمة خائمة سيد يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب هذا نجوي أولا سألوا باسماءه الحزنة ولله الاسماء الحزنة فادروه بهذا وحده وثم الإلحاع في الدعاء يا رب يا رب ولكن لا لا استجاب عليه لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يعني بعيدكم ودي يستجاب له إذن هذا من, من أسباب أو من يعني من أنواع الإتمام أتم الحج والعمرة لله ومن الإتمام أيضا أن نقصد بحجنا وعمرتنا وجه الله تعالى لأنه يقول لله وأسم الحج والعمرة لمن؟ لله ابتغاء ثواب الله ابتغاء مرضات الله قاصدا تقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال في تلك البلاد المقدسة وإياك وإياك إياك وإياك أن تقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة من واحد كيف يمشي ليش فاشي ناتف باسم الحادي واحد الله يكتمسك شو اسمه قال مقال في الصحيفة ايش يقول يقول واحد يعني كان صديقي وصحبي ما شاء الله وكنت معه الولاء المليم يا ده ولما جئته بعد مدة جئته يا فلان يعني تفرم مني ما ما ما, ما يا فلان تقول سبحان الله احدثتو شيئا ربما بلقاه عني شيء ربما فعلت معه شيء والله ما ادري يا فلان قلت يا فلان هو يجبر ما يسكن اليوم غدا بعد قد مدة واذا في فيهم بالايام فلان ماذا فعلت انك يعني الان جئتني غريبا يعني كنت صديقي وحبيبي وكان ماذا فعلت انا ذهب الى الله هذا قالوا شنو عندك علم قالوا ما عندي علم قال خسرنا فلوس اخسرنا فلوس كذا الم... يعني من يعني الم... ملايين الملايين ولكن كل صارت حتى مشيت تقول لي فلان قال عبد الرحمن لا قلو ماذا كفى قالوا سماح لي سماح لي قالوا راسه بابا سماح يالله يصبح اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل حاج اصل ومن أسباب رفض العمل هذه المقاصد السيئة والعيال بالله وأنا أحكي لكم قصتين أو مثالين من من من كلام سيدينا رسول الله واحد في مبطلات الأعمال وواحد عمس في قبول الأعمال أما من مبطلات الأعمال يقول سيدنا الرسول رسول الله لما يجمع الله الأولين والآخرين غادي خاطب ثلاثة من الناس أول ما ينادي ثلاثة من الناس إش كانوا العلماء إن شاء الله لا في اولا العلماء وقفوا العلماء اجوا العلماء وقف ثم يعرفهم الله سبحانه العلماء انا اقول العلماء يعني اش كلهم العلماء هم اللي كانوا طلعوا المنابر خطوا يوم الجمعه ويجلسوا على الكراسي يعطوا الدروس ويعملوا محاضرات وفي الجلسات يعني يعطوا كلمات واش هم العلماء هذو لا العلماء هو كل من شيئا من الاحكام التشريعية، سواء تطبق أو لم يطبق، هذا يسمى عالم. والحلال بين، والحرام بين، وبينه ما أمر واحد. واحد كان يعطي درس، درس. فتكلم واحد سؤال، قالوا يا سؤال يا شيء، خالصوا له. قالوا سبع سنين قال أن في جهنم واحتر حك استحر يصدي العلمون. وش هذا صحيح؟ على كل حال قالوا دقيزله قالوا كأعرف الكذي حرام قال نعم قالوا كأعرف الربا حرام قال نعم قال كأعرف القمار حرام قال نعم كأعرف الزنا حرام قال نعم كان يدلو على اللي حرام حرام حرام حرام حرام قالوا نسمدك الناس اللي مستحرني وسمدواه بس قولي العلماء. <تصفيق> العلماء غير شفتوا شوفوا فيها <تصفيق> بس الله العافية اللهم رب يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وسوفنا مع الأبرار الله سخنا الإيمان على كل حال يا إخوان ستنسي الداخل العمس <تصفيق> يوسف العلماء يعني كلكم يوسف العلماء قال يقف العالم فيعرفه الله نعمه فيعرفه يقول وعطيسك وعطيسك وعطيسك الدار وعطيسك العافية وعطيسك السيارة وعطيسك وظيفة وعطيتك مال أعطين اولاد أولاد ويعطين فيك الفكر ويعطين العافيه العافية وعطين فيك اليع ويعطين فيك الرجل ويعطين الفكر ويعطين العقل ويعطين مع الشهوة الشهوة الجنسية شهوه على شهوة البطء ويعطين مش Commander وتفعلي وعطينها ما يمكن jamais ويعطين عليها ماذا فعلت فيها hacerlo؟ الثمن كيف تصل الطاعت منك اشياء Ben'te ؟ شكر؟ على هذه النعم وتشكر الله اولا فيها وتصرفها فيما يرضي الله عز وجل وثم تعمر حياتك بالشكر لله قال يا رب ماذا فعلت به يقول يا ربي تعلمت العلم فيك وقرات القران من اجلك وعلمت علمت العلم وقرات القران وعلمت القران فيك يقول كذبت بل فعلت ليقال وقد قيل مش يقال عالم مش يقال فقيه مش يقال كذا مش يقال قارئ وقد قرت خلصنا انتنقوا به الى النار جروا الكل ان الله العافية يا اخوان ابو هريره رضي الله عنه مر... ثلاث مرات يمشي في بهذا الحديث واذا بيغنى عليه ثلاث ما يبقى... مش ينتق ما في الحديث من يغمى عليه مره الاولى والثانيه والثالثه يقوله في بكر واحد كان جواحد غني والغني ما يخسر كان من واحد عنده ها عنده مائة درهم زايد عنده عشرين ألف فرن خمسين ألف فرن مائة ألف فرن مليون الفرن زايد هذا غني ولا ها واللي عنده ثمنه مئة فرانك هذا هذا أقل هذا يعني الحد الأدنى للزكاة اللي عنده ثمنه مئة فرانك عليها الحول وشاطتها هذا هذا من أغنى الاغنياء بارك الله هذا بارك الله عليه من أتUSH الخير السلام عليكم أتUSH السلام عليك إذا لا نعم هذا يوقف الله زوج الأمامه ويقول ويعرفني عنه ايضا ثير وعطين سخ وعطين سخ وتجو وتجو الجبل قل يا ربي ما ترى من سبيل ينفق فيه من اجلك الا إن وقد انفقت فيه بالكذب بل انفقت ليقال جواد ليقال كريم معطاء وقد قيل تخلصت ما يقول وغادي مصيفا كم الناس يجمعوا المشاهد اذا كان الناس يعطيك يعطيهم يكثر كان وحده يعطيه بصفعه 10 واذا كان مع الناس يعطي بثلاث افراخ خمسمائة صفر يعطي مليون ولا مليونين. او اكثر ماذا مصير ما شاء الله وقد قيل انتلقوا به النار تخلص يتنعى مثلي بالمجاهد في سبيل الله جاهد في سبيل الله حتى سشهد في سبيل الله به ايضا يعرف عما فيعرفها ماذا فعلت فيها يقول يا ربي قاتلت فيك حتى اقول سليس. قاتلت فيك من اجلك حتى قتلت كنت كذب بل قاسل سيل فلان ايش شجاع فلان ها مقدام فلان كذا وقد قيل خلص ينطلق به الى الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم خلاص ان يقول انا اغنى الشريك عن الشريك كل يعني انت شركت الله مع الناس عملت لله وايش يقولوا الناس إذا جد سرقة الله كيقول كي حق الله إني ما أقول الشرى أنا لا أقبل إلا إذا كان لي وعده وحدي. وحدي ما في سوى صل لله صم لله صدق لله في معروف ناعم من لله مشي خامر داس ما في أحد ما في شيء خليط ما في الخليط ما بحسن أبطله أفسده طلبي العسل اعمل فيها أبو غليان ثم بالعسل فيها مثلا مئت سين لتر للعسل وعمل فيها قطرة للماء مشات العسل كله هيداك العمل الصالح ولو بلض في الدخانة ما بلض مهما دخالته الرياء او الصمعة الرياء يرمي او الصمعة لسمعة كلمة الناس يتنى الناس يتنى عمل اجل الدنيا كما قلنا ثم من واحد يدخل بجه يصلي في الايام بمسي يتسرشيح مش عالم انا فلانك يصلي <تصفيق> صوت عليه هذه موصل غياته أغراض للناس هذا هذا هذا في الجانب السلبي على الجانب الإيجابي يذكرنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تسوجيهات فاربوية ما شاء الله يذكرنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة نفات ثلاثة ذي الناس من كان قبلنا إنا بني إسرائيل وإلا سبحان الله ما كان قبله كانوا في صدر وآوهم المبيث الأغار ريح برد آوهم المبيث الأغار دخلوا غار م? في الصدر وإذا بصخرة تنحضر من أعلى الجبل ولا تقف إلا عند فضل غار والصدفة من غار حتى ما يرى تصيص من لا نور الشمس ولا نور القمر ولا نور الكواكب ما في شيء ويستسلمون ويأسوا ما يكون من عمرهم إلا ان واحد منهم يقول يا الان نحن في طريق الموت وما لنا إلا أن نترك باب الله نتدرع الى الله بخالص أعمالنا بخالص أعمالنا كل واحد يفكر في أي عمل قدمه لله ما في شائبة ريا ولا شائبة أي شيء من حافظ الدنيا وإذا بواحد يقول يا ربي اللهم إنه كان لي شيخان أبوان شيخان كبيران كان لي أبوان ها شيخان كبيران كنت لا أقبل قبلهما أهلا ولا مال شو الغبو فجاني ارعى الغنم واحلبها حين ما اروح احلبها والله عندي اولاد اولاد صغار ما سبق ابدا حتى يشرب ابويا اذا مشى شبشه ابويا لا ممنوع في يوم من الايام يقول جث وجد وجدته نائمين والاولاد يتداغون من شده الجوع كي غوث من شده الجوع قلت والله انامهم قلت امهم نومهم ها نومين حتى للسيق ذا أبواي واتبتت تلك الليلة والله ما أعطت الأولاد ولا بدأت حتى السيق ذا أبواي وشربه اللهم يا ربي يقول بالغزيب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه وإذا بالصخرة رب العزة يدفع عاكده قوه الله تتفع الصخرة والحمد لله لا شافوا القناع ولا شافوا الرجوع شافوا بصيص من النور الحمد لله ولكن ما يستطيعون الخروج والثاني يقول الثاني اللهم يا رب كانت لابن سعاب وكانت من اجمل ما خلق الله انها والله تضيء مثل القمر ومثل الشمس جميلة جدا تفتن ففتتنتوا بها وفي يوم من الايام نزلت بها حاجة وكنت راودوا عن نفسها قالوا ولكن تابوا وفي يوم من الايام جاءتني مضطره نزلت بها حاجه فجاءت تطلبني حاجتها فقلت والله ما اعطيك حاجتك حتى تمكنيني من نفسي هكذا تشوفها فقالت ذا الاضرف وقال يا لن تسقي الله ولا تفض الخاصم الا بحقه شو حقه العدو يعني الزواج خلاص قال فجاءت جاء واعظ من الله جاء خوف الله جاءت الرقابة الربانية وإذا بيك قال كنت أعطيت عشرين دينار ولا ما أدري والله ما أدري في الحديث قال قلت لها خلاص خذي قم خلاص يا خوفا من الله قال يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه وإذا بالصخرة أيضا فافرج أكثر مما مدول قال ثالث قال يا ربي انا كان عندي اجراء خدام عمال يخدمون ولما فرغوا من اعمالي كل واحد فرغ من عمالي اديتهم اجرسه بقي واحد خرج شرب مش ابدون ان ياخدوا اجرسه بقي مدة زمنية فنميت له ذلك الذي ترك عندي حتى صار ابلا واغناما وابقارا وعبيدا وما شاء الله وبعد مده اتى وقال لي اجرتي قلت كل ما اترفه ولاك قلت حزبية فلان قلت والله انه كل ما اترفه فلان فأخذه كله وذهب يقول رجل الله كنت فعلت ذلك ابتقاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه واذا بصخرة الحذر مرة ثالثة ويخرجون يمشون الاخلاص في العمل لله ماذا ما يفعل يحقق المحجزات. يخرق العادات الاخلاص اذا من شرط أو من إثمام الحج والعمرة الإخلاص فيه مله وآثمنا الحج والعمرة لله نخرج من الإثمام الحج أشب الحج في اللغة الحج في اللغة في اللغة العربية هو القصد إلى عظيم وإذا نسمع, نسمع الروافض يقول أنهم يحجون إلى قم مدينة قم إيش, إيش مدينة قم فعل فيها الآيات وفيها الـ الـ الـ يعني الـ الشيوخ الذي يحج إليهم يا بالله الله فالقصد إلى عظيم يسمى حجا في اللغة العربية ولكن في شريعه الإسلام قصد خاص تلك الرحلة المباركة تلك الرحلة الطيبة في عالم الأسفار إلى الأماكن الطاهرة الى البلاد المقدسه التي اقصد الله بها في قوله سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين وهذا البلد الأمين هذا قسم به سبحانه وتعالى ربنا يقسم بهذا البلد الامين نعم والحج يا اخوان فرضه الله فرضه الله علينا فرض الله علينا ان حج بقلوبنا خمس مرات في اليوم أن نحج بقلوبنا وأن نقصد ذلك المكان وأن توجه إليه خمس مرات في اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. أن نقصده بيش بقلوبنا وعجب وأن نقصده بأجسامنا مرة في العمر. طبعا بشروط. سأذكره إن شاء الله لمن استطاع إليه زكية. ولله حج الناس ها والله والله على الناس حج على الناس فرض عليه لله جراء وجه الله لله على الناس حج البيت أو حج البيت قال من استطاع ود الناس وش كل الناس لا قال من استطاع الى سميله والاستطاعه يقول علماء تختلف اولا استطاع البدنية اللي عنده بدن سليم و تبارك الله ما شاء الله هذا خصيح أما اللي مريض مرضا مزمنا أو هرم شيخ كبير ها؟ هذا يجب عليه الحج هذا يجب عليه الحج في ماله امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي ادركته الفريضة ها؟ وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أبغى عنه يا رسول الله لا يثبت على الراحلة تقول تقول سبع الراحل ومش بيتة ما يثبت وأدرك الفريضة كيف أدرك الفريضة هو خلاص بطل يعني ما أسلم إلا بعد ما طعن في سنين ثمانين ثمانين تسعة وصين مئة سنة عاد أسلم هو هدومه هذاك ما يقدر يحج هذا عليه الحق في دين الاجله لو قال لو ادى حج عنه قال حج عنه افرائتي لو كان على ابيك دين انظر الى القياس القياس الجميل من سيدنا الرسول ارايت لو كان على أبيك دين الدين, الدين واجب قضاء ولا لا في قضاء لو كان على أبيك دين اكنت قاضيته او قال نعم قال فدين الله احق بالقضاء فدين الله هنا قال العلماء اللي ما يجب عليه حج هو يعني اللي ميستطيع حج ووجب ووجب عليه أن يحج غيره عنه فليحج غيره عنه اما الحج عن الغير هو قال نعماس والله عندي اعمال وعندي ها تكاليف وعندي مصانع وعندي فيكاس وعندي شركات وعندي يعني كذا وانا مشغول والله حج عن يا فلان ها حج عن انا نخلص عليك ثمانيه الملايين ولا ست ملايين ولا خمس ملايين ولا ما ما كذا وايش هذا صح قل لي صح هذا لا صح ولو حج عنه ايش مئة واحد ولكن واحد ما يقدر الله منه هذا المسلم لا شيء يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان لله وتقرب فيها إليه ان هذا السفر الطويل وتبذل المال هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان او مات الواحد كان هو مثلا عنده فلوس وعنده صحة وعافية وكذا وما حد لما, حد لما مات خد مش نحج على ابي مش احج لا شيء لا شيء نعم يا اخوان نعطيه مش حج اعطيه الفلوس لا لا مات نعم هذا نعم اذا مات وكان ضعيفا ها هذا يمكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واحد يقول له اللهم لبيك عن شبره قال بنشبره هذا قال اخي او قريب لي يعني واحد من قال حجيت عن نفسك قال نعم قال حجج حج عن نفس... قال لا قال حج عن نفسي ثم حجها عن شبره لان النيابة مش شروطها ان يكون هذا النائب قد حج قد حج هذا الاستطاعه بالنسبه لي لا. ومن استطاع كذلك ان يكون عنده عنده مال اولا العافيه البدنية وثم عنده مال ها؟ عنده مال باش يمشي ويجي ويخلي اولاد الامس في المده المدة كلها ايضا ولا يجب عليه ان يقرب يعني يسلف ويبجد لا لا لا يجب بل لا يجب عليه ان يقبل الهدية واحد يقول لك انا انا عبيك يجب عليك تقبل؟ لا ليش انا فيه منه غدا يقول لك اه ربنا لك الركب انا اللي عبيتك مشيتو الخير الر... الرسل باشع اقتعه من منه خليك العب منه تسعبيني ولا عبير راس لا يجب لا الشركه ما خلاص وخصوصا لك الشركه منها حلال كذا الى ولكن انت وش يجب عليك ان تقبل لا يجب عليك ان تصرف تصرف نعم عبد بالنسبه الى الاب مع ابنه لان سو لي عبيك هذه هذه ما عادك منه خليني ادخل الباب وين عبيك الحاج الوليد وما تنساش مشيت تقعد ما بشي كان ترفض كذا ولا لا هنا ولهالا يعني هل هو المعنى الثاني بالنسبه الى الاستعاره الاستعاره ايضا بالنسبه الى امن الطريق يكون طريق مامون ما في خوف ما في اي شيء اي شيء ممكن يضر فيك كذا لا ما في شيء نعم استنى شيء من يا اخي الكريم من من بالنسبة بالنسبه بالنسبه الى المراه نزيد واحد النوع من الشطاعه ايش هو احنا قلنا نتعلم ايضا من من, من, من, من الشطاعه خذ يتعلم عمل ما تعلمش يمشي وتتعلم ومن يوريه هذا من الشطاعه ايضا من الصعب نسبتي الى المرأة يكون عند زياد علي هاتش كله يكون عند يعني يعني الحريب محرم محرم زوج عند زوج عند, عند محرم ابوها اخوها بنوها موها خالوها يعني من يسحبها ويحميها, ويحميها ويحفظها كذا ولينا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد قد اذهب فحج مع مراته نعم خلاص ولذلك كل علماء الا من من شرط من شرط المراه زياده على المال عندها مال وعندها عافيه وعندها كل شيء لكن ما انت ما فيش شيء حتى الله يرحمه صح اذا عندها تخلص على ولديها او على ابيها او على اخيها او على شيء فتكون عدسته نعم خلصت تخلص على نفسه وتخلص على هذا على هذيك المحرم ما عندهاش ما عليها شيء نعم واذا حجه كل علماء اذا انها عصت عاصت وسورد وحجج يقول يقول علماء عند الحج ولكن عماس عند العصيان وعند المخالفة هذه معصية وهذا حج كذا أي نعم يقول عصى وصحت عصى وصحت حد صلف دار مقصوبة الصلف الدار المقصوبة غصب الدار بالناس والدر الدر عباد الله هو في المخزن هو عبد الله والصلب جيس اللي فيه أصلب وحدة والقصب وحدة عسا وصحت فكذلك هنا إيه؟ على كل حال إخواني نعود فنقول الحج الحج يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاكثار من الحج أمر بالإكتار من الحج والعمرة فقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه إذا بغيت الغينة مع ذك الفلوس وكيشي الخدمة بشي تحجي كلام رسول الله إذا كنت صادقا في حجك وقصدت به وجه الله أنعمس واديته كما أمر الله وحجز حج رسول الله والله بضمان الله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب وفضة. كنت الكير ولا لا؟ هذاك اللي كعد السكين، هو كعد الحذاء، هو كعد النعمسي القدم، هو كيبدأ عد واحد الكير. مش عارف يش الكير؟ واحد الرابط. هذاك النعمسي ذاك السكم يعني الحديد، الحديد المدري. بسبب ذيك اللي يعملوا في النار وكبدهن مفخضة ومفخضة وظابة وظاب. وش بقى هذاك الحديد كله ديك الخبث كامل وذيك الدرة كامل يرقد الحديد خارج. وهكذا ينعماس الحج والعمرة إذا مغيت نعماس نقك من ذنوب سماما وما يبقى فقرا الله يحكي لي بعض الإخوان يحكي لي قل لي سبحان الله كي قرب الحج والعمرة وما عندي شيء وما تعرفي شيء ما يجب ولما نحج يجيب الله سبحانه وتعالى يجيب الخير وهنا يجب الخير ولي شيء ما أدري من والله كثير من الناس يقول هذا وهم صادقون والله إنهم صادقون لا يمكن لنا حديث رسول الله فانهما ينفيان الخبث والحديث كم من يقول لك انا والله يحجزها تمرت معاهم و من الدنيا مزروعه ما في ما ولا شيء ولا كلش ولا شيء انسان الخلل فيك ما حجز حجه رسول الله ما اخلص لله في حجيك وان كلام رسول الله خلص طمتك طمتك تماما ما يخالف ابدا الخلل فيك راجع راجع صور يعني وعود النظر في في اعمالك وحشين عن عن احوال حجك وعمرتك الجد وخلان صحح صحح مفاهيمك صح. اي نعم ويقرر الصواب سما العمره الى العمره كفاره لما بينهما مش شنو بس التفائق مش شنو ويقول والحج المبرور ليس له جزاء الا شو المبرور يقول علما المبرور نعود اللي كنا قبيلا الحج المضرور هو اللي مفاش المعاصي، لا رفاظ ولا فسوق ولا الشرك ولا بداع ولا دلالات ولا أي شيء من المحددات نادي من قيس عافي ما في شيء هذا شكيس ما هذا؟ حج مضرور وانعماسه من المضرور أنه بشروطه هو جباته كل ما هو ينبغي نكون فيه فيه هذا الحج المبرور والحج المضرور هو اللي كيمشي صاحبه انعماس كيمشي في الشكل ويجي في شكل أخر كان يجي عازفا عن الدنيا مزبغضا لها مقبلا على الله مقبلا على الاخره كان يرابي جاء سائبا ساخط على الربا وأهليه كان مقامرا جاء سائبا لله من القمار. كان يكون حرم خلص نهاية كان عنده أولاد متبرجات وكذا وسبحان الله بيت خربان ما شاء الله جاء ليصلح من جديد. جاء ساخطا على الحال سائبا إلى الله هق أشكي اشكيها شيء بسمع الحج هذا هذا انا من القبول ومن اللي يجاوب وشبحك فاش باللي كان ايش هذا واهله الاخضر شو هالك يقول لي لعبت كذا على الحج يعني خلاص نسال الله العافيه على كل حال عمر رضي الله عنه او عبد الله بن عمرو بن العاص صح و <تصفيق> <تصفيق> يقرر الزي لما اراد الله به الخير واراد الله به الاسلام جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله ابسط يدك وابايعك ابسط يدك اري يدك وابايعك واذا بالرسول صاصم يمد يسط يدها واذا بعمر كف يده عمرو عمرو بن العاص يكف ليش قلت ابسط يدك وليش قالوا اريد انا الشرط فالشرط ماذا قال الشرط ان يغفر لي راح نكفش الحالة ما شاء الله سوداء الحياة مظلمه وانا اريد ان أشتري السرد ما أن يغفر لي لاني كفرت ومجدوا لأ الصحيفة سوداء ونفسي اشتريت جاء الوقت إيش الشرط أن يغفر لي مشي كله يسمحه قالوا يا عم أما تدري أن الإسلام أن الإسلام يجب ما كان خبرا كي يهب شي كامل وان الهجره تجب ما كان قبلها وهو قد هاجر ايضا وان الحج يجب ما كان قبلها وتج ما عندك كله عند الاسلام الاجب واحد تجب ما كان قبلها عندك قلت الهجره تجب ما كان قبلها عندك الحج والحمد لله اما انك حج وغالب ما ما فرض الحج فرض الحج هنا اذا هو جمعه ولا جمعه الحمد لله كل هذا ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمرون بالتعجيل كما يقول امام مالك رحمه الله من مذهب الامام مالك يقول لا بد من التعجيل سارع سابق ثم ما تدري هذا العام هذا العام قال الناس يلعن المخده قال ما ما كان عندك مال ربما يمشي لك المال يسرق يحرق ربما خلاص ساذا ما ادري دو ينتقل الى قيش سلطان ما أدري ماذا بعرف بجد ربما تموت تموت ونجح الحجيت وصرتي صاحبك عجبك تموت ونجا العام تجي خلاص ما ما حد جيت ولا اعتبرت يا حج فيقل لمن مالك الله عز وجل كل سابق وسارع ويقول تابعوا بين الحج والوتر بجد تعجلوا الحج خروش راسنا تعجلوا الحج فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ماكش عارفش ميس يسمع وما يدري شلون ماذا تكسبوا بجد ما نعرف ويقول رسول من أراد الحج فليتعجل الحديث هذا ضعيف لعما ولكنه بشواهده قوي كما يقول علماء الحديث نعم إذن رب العزة يقول وأتم الحج والعمرة لله لبس أننا وذي اعتدنا أن المغاربة لما كمشوا حجوا فيكم بشي حجاج حجاجة ولا كانت تكلموا غير فلسكوا إن شاء الله يرسقيكم الله فلسكونكم تحجوا شو اللي مش حجد يا عايز يليدو صحيح غير مزلوط انخر <تصفيق> و اذا بغيت الفلوس نعمل سيدي يصير حج ولا سالنا ويجيب الله المهم المغاربه اخواني غالبا ما يسبقوا بخصوص الناس اللي كمشوا كي بكري كيسبقوا المدينه واحنا خصنا نسبق زياره المدينه ان شاء الله وبعدين ها بعدها الحج من قصده مكة المكرمة نعم المدينة من مع الاسف الكثير ممن يقصد المدينة يعتقدون خصوص العامة يعتقدون ان زيارة المدينة قلنا الغريب في الامر ان الناس وخصوص الناس العامه يعتقدون ان زياره المدينه هي من الحج وان من لم يزر المدينه لا حج له وهذا هذه بدعه ضلاله وعقيده فاسده اقول عقيده فاسده لانهم ادخلوا في دين الله في الحج مالسا منهم والا لو ان المسلم يعني حج ولم يات المدينه من هنا الى مكة حج واعتمروا ثم من مكة اتى الى بلاده حج صحيح ولا فاسد وإذا كثير من الناس لما تكلوا الحج حجيز يقول الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفعته فيه الحج يا في المدينة الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفعته ما شاء الله ما عرف لا حج ولا العمراء هذا متمص وكثير من الناس مشاهوا اخواننا معنا يقولوا بيش حجيث ويش بالإفراد بالقران بالتمتع وميش. قلوا أنا عمره مسمعات لا إفراد ولا قران ولا تمتع وش يزوجيث اي شيء هذه موسيبة قول مو كثير للناس هكذا والله هكذا إذن ولا تقفوا مالي به علم يقول الله عز وجل وأجمع العلماء على أنه لا يجوز انه أن يقدم الإنسان على أمر حتى يعلم حكم الله في حتى التجارة يبغي تتعمل تجارة واجب عليك فرد نمشي وسعلم احكام تجارة صناعة تجارة حدادة يعني بناء كذا لا بد ان تتعلم احكام الله في ذلك العمل وإلا كنت تسائيها ضالا مثل بهيمة الله اكبر نعم زيارة المدينة فيها فضل وفيها خير وفيها ثواب كبير ما فيها شك